لولا لاَا يَه وََّان عن قولهم أَحضَ وَ قَوْلهِم إِثمَ وَأثلِهِ مُصَّح لَلَا يَ وَبَّ يونَ وَ الأأَحذَ وَ قَوْل إثمَ I'm back at all.